بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تلت آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون السكات وهم بالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن ناس ما يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علمه ويتخذها هزوا هؤلاء كدهم عذاب مهين.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 خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا تبيد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ما فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الضالون في غلال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 حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما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 ولو أنما في الأرض من شجرة أظلم والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعت أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم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 دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصدا وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا و ربكم وخشوا يوما لا يجزي والد عم ولده وخشوا يوما لا يجزي والد عم ولده ولا مولود هو جاز عم والدي شيئا إن وعد الله حق